المرء بالسيف يوم الظل ينتصر المرء بالسيف يوم الظل ينتصر وراغب المجل ثوب الدم يأتزر ولا تنال العلا إلا بمرحفة عن شفرتها قوام الضيم ينكسر ولا تنال العلا إلا بمرهفة عن شفرتيها قوام الضيم ينكسر فأخذ أبا صالح عن قلب مستعر قولا تكاد له الأسماع تستعر فخذ أبا صالح عن قلب مستعر قولاً تكاد له الأسماع تستعر هذا المحرم قد وافاك منتدباً يشكو فما لك يا مولاي تعتذر يدعوك يا ثاره فانهض برايته إذ لم يكن غيركم للثأر منتصر هذا الحسين وقد جد المسير به بمركب يعتليه الصون والخفر هذا الحسين وقد جد المسير به بمركب يعتليه الصون والخفر تحيطه من ذرى الآساب كوكبة من بأسها غرة الجوزاء تنكدر من ذر الآساد كوكبة من بأسها غرة الجوزاء تنكذروا معلمون الوغى معلمون الوغى أسيافهم برقة ساروا وأضحت مناياهم بها صوروا حتى إذا أطنبوا في كربلا علمة حتى اذا اطنبوا في كربلا علمت اعداؤهم انهم بالموت قد حضروا حتى اذا اطنبوا في كربلا علمت اعداؤهم انهم بالموت قد حضروا هناك سعرة الهيجاء بادرة فسعر القوم في الميدان ما بدروا أسد أغاروا بأسياف الردى فلهم أسد أغاروا بأسياف الردى فلهم أنس برنتها عن غيرها وقر كل ترى حاسرا بالنقع مدرعا من دون مقدمه البيداء تنفطر كل ترى حاسرا بالنقع مدرعا من دون مقدمه البيداء تنفطر هناك يوم يريح الموت صاحبه إذ لا تقيه سوى الأكفان والحفر هناك يوم يريح الموت صاحبه إذ لا تقيه سوى الأكفان والحفر حتى إذا أوفوا العلياء ما رغبت حتى إذا أوفوا العلياء ما رغبت منهم ترى أنجماً في الرمل تعتفروا حتى إذا أوفوا العلياء ما رغبت منهم ترى أنجماً في الرمل تعتفروا كلا إذا وقعت في الطف واقعة فالأرض راجفة والطود منتثر كلا اذا وقعت في الطف واقعة فالارض راجفة والطود منتثر هناك اجهضة البوغاء ما حملت عن صيحة برزت من اجلها سقر هناك اجهضة البوغاء ما حملت عن صيحة برزت من اجلها سقر عباس هذا عباس هذا اذا ما كر مغتضبا يحيض عن وجل من صوته الذكر صلى على محمد وعليه في الحقيقة شر البلية ما يضحك هذا البيت كلا اذا وقعت في الطف واقعة فالارض راجفة والطود منتثر هناك اجهوة بوقاء حملت عن صيحة برجت من اجلها سقر عباس هذا اذا ما كر مغتضبا يحيض عن وجل من صوته الذكر يسطو يسطو على أدهم كالطود حافره ذو في يديه يربض القدر يسطو على أدهم كالطود حافره ذو في يديه يربض القدر لم يقتحم غازيا إلا تقدمه جيش من الرعب في الأحشاء ينتشره لم يقتهم غازيا إلا تقدمه جيش من الرعب في الأحشاء ينتشر ليث العرين ليث العرين الذي أطرافه غسلت بالدم إذ حارساه الرعب والخطر ليث العرين الذي أطرافه غسلت بالدم إذ حارساه الرعب والخطر يكر عن مبسم كالليث مبتسم يكر عن مبسم كالليث مبتسم عن لفظ مقلته الأقران تنقهر يهوي عليهم بسل كالظلام له حد من الفجر في الهامات ينزجر يهوي عليهم بصل كالظلام له حد من الفجر في الهامات ينزجر له ذبال فؤاد الموت غاربه على نجائده الاجال تنتظر وطاعن وطاعن تتقى بالموت طعنته وطاعن تتقى بالموت طعنته وغامر في الوغى في الله منغمر لسان صارنه آية العذاب تلى وعظا لمن كان في البأساء يدكر وطاعن تتقى بالموت طعنته وغامر في الوغى في الله منغمر لسان صارمه آية العذاب تلا وعظا لمن كان في البأساء يتذكر وكيف لا يضحن الفرسان صارمه وزينب خرجت بالثوب تعتثر وكيف لا يضحن الفرسان صارمه وزينب خرجت بالثوب تعتثر تدعوه يا كافني روي السقاء لنا فإن أطفالكم للموت تحتضروا تدعو يا كافلي روي السقاء لنا فإن أطفالكم للموت تحتضروا فقال يا زينبا تشكون من ضمأ وطوع سيفي عيون الماء تنفجروا فقال يَا زَيْنَبًا تَشْكُونَ مِنْ ضَمَعٍ وَطَوْعُ سَيْفِي عيون الماء تنفجر والله لو سددوا القرنين شاطئها والله لو سددوا القرنين شاطئها والوحش من بعده والجن والبشر وساق عزريل ضعن الموت يتبعه جيش لشداد دون الماء قد أمروا لأحملن عليهم غير مكترث وأقرعن بهم حتى وإن كثروا والله لو سددوا القرنين شاطئها والوحش من بعده والجن والبشر وساق عزريل ضعن الموت يتبعه جيش لشداد دون الماء قد امروا لا احملن عليهم غير مكترث واقرعن بهم حتى وان كثروا وانزل الباس فيهم باس مقتدر حتى يبنوا الملل بانهم حشروا لا عليهم غير مكترث وأغرعن بهم حتى وإن كثروا وأنزلوا البأس فيهم بأس مقتدر حتى يظن الملاء بأنهم خشروا وأشبعن القناة طعنا بواردهم وأشبعن القناة طعنا بواردهم وأسقين الضبا فتكا إذا صدروا وأسمعن صليل السيف واقرهم حتى إذا صار من في الشام يحتضره وأشبعن القنا طعنا بوارد حم وأسقين الضبا فتكا إذا صدروا وأسمعن صليل السيف وغرهم حتى إذا صار من في الشام يحتضر يا زينبا إنني شبل الذي ذعرت من حد صارمه الأيام والعصر يا زينبا إنني شد الذي ذعرت من حد صارمه الأيام والعصر لأجلبن فرات الماء عندكم أو أجعلن فرات الدم ينهمر لأجلبنه لأجلب النفرات الماء عندكم أو أجعل النفرات الدم ينهمر هذا أبا صالح عن عمكم خبر إذ أنت تعلم حقا ما هو الخبر هذا أبا صالح عن عمكم خبر خبر إذ أنت تعلم حقا ما هو الخبر فلست أرثيه في حزن القصيد ولا فلست أرثيه في حزن القصيد ولا يرتى بحال الذي أفعاله الزرر فالقتل عادتكم والله أكرمكم شهادة في سنة الأمجاد تفتخر فالقتل عادتكم والله أكرمكم شهادة في سنة الأمجاد تفتخروا لكنما سيدي هل أن عادتكم تصبى نساؤكم بالكف تستتروا لكنما سيدي هل أن عادتكم تصبى نساؤكم بالكف تستتروا يسوق ناقتها العجفاء ضاربها يسوق ناقتها العجفاء ضاربها وذاك شاتمها من حالها سخروا يسوق ناقتها العجفاء ضاربها وذاك شاتمها من حالها سخروا أهل رضيتم لها شنر يعنفها أهل رضيتم لها شمر يُعنِّفها؟ وهل رضيتم بصوت الزجر تنزجره؟ أهل رضيتم لها شمر يُعنِّفها وهل رضيتم بصوت الزجر تنزجره؟ لا أنس لا زينبا وهي الوقور مشد بين العدى والعدى لشخصها نظره لا أنس لا زينبا وهي الوقور مشت بين العدى والعدى لشخصها نظروا تدعو ليوفى الوقى وهم بمصرعهم هذا على وجهه وذاك معتفر لا انس لا زينبا وهي الوقور مشت بين العدى والعدى لشخصها نظروا تدعو ليوثى الوغى وهم بمصرعهم هذا على وجهه وذاك معتفر وذاك من دون رأس غسله دمه وذاك من دون رأس غسله دمه وذاك من دون كث رأسه فطار يا صاحب الامر عذرا يا صاحب الامر عذرا فالحديث جوا ولا تلوني اذا ما منطقي وعر مصابكم قد بكت كل العيون له وكل قلب له بالهم يعتصر مصابكم قد بكت كل العيون له وكل قلب له بالهم يعتصر فحق أن نرتدي سود الثياب له وحق أن يرتوي من دمعنا الحجر فحق أن نرتدي سود الثياب له وحق أن يرتوي من دمعنا الحجر علامة الصبر يا مولاي في عجل أقد فقد مسنا في بعدك الضرر إلى متى الصبر يا مولاي في عجل أقدم فقد مسنا في بعدك الضرر إلى الصبر والإسلام مغتصب وصار يحكمه الكذاب والأشر مولاي مولاي أعلم أن الدنب شاترنا عنكم مولاي اعلم ان الذنب ساترنا عنكم فجئنا بكم لله نعتذر فاغفر لنا يا رجانا ذنبنا سدكم الجود والفضل والاحسان ينحصر بحق من اسقطت في الدار وانعصرت بحق من أسقطت في الدار وانعصرت بحق من ضلعها بالباب قد كسروا عذراً أبا صالح أسرفت مجتهداً مقولة يحتويها السمع والبصر اللهم صل على محمد وعلي محمد ولعنة الله دوماً في الزمان على من أجحد حق آل البيت أو نتروا صلى الإله عليكم سيدي أبدا ما لاحن جمستها أو أشرق القمر صلى على محمد